وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأبناء وصلنا في هذا الكتاب وهو متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية إلى الحديث السابع وهذا الحديث يسمى بحديث النصيحة يسمى حديث النصيحة وهو من الأحاديث العظام والقواعد الشرعية في النصح من القواعد الشرعية في النصح عن أبي رقية تميم بن أوسن الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم وتميب من أوس الدار رضي الله عنه أسلم سنة تسع من الهجرة وكان من مشاهير الصحابة ومن أفاضلهم وغزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صاحب دين وقيام وقراءة كان يختم القرآن في ركعة وربما يردد الآية الواحدة الليل كله إلى الصباح انتقل تاميم من المدينة إلى الشام بعد قتل عثمان رضي الله عنه وسكن بيت المقدس ومات سنة أربعين ودفن ببيت جبريل قرية من قرى الخليل روي له ثمانية عشر حديث فقط. لم يكن من المكثرين في الرواية ولكنه كان من المشتفيدين من الأحاديث فظهرت فائدة ما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وطول قيامه وطول قراءته للقرآن وصبره على العلم والتعلم رضي الله عنه وأرضه وأقول وأكرر هنا وفي كل مكان وفي كل محفل وفي كل درس وفي كل محاضرة وفي كل لقاء إن من أسباب تمكين العلم في قلبك أن تقرأ سير حامله أن تقرأ سير حامل هذا العلم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ في سيرهم وفي تاريخهم وفي جهادهم وفي صبرهم وفي أخلاقهم وفي عبادتهم وفي طاعتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تكتسب بذلك علما غزيرا وتقف على من تقتدي به في دينك لماذا؟ لأن القاعدة لأن القاعدة عند أهل السنة المتفقين عليها أن العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة هذا هو العلم وذلك بدليل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخذ القرآن والسنة وأمره بأخذ العلم عن أصحابه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعلم ولكن من مصادره القرآن والسنة ها وما تركه لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فهم في القرآن والسنة الاستقلالية في فهم القرآن والسنة خرجت بأهل البدع إلى أن يحتقروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستقلالية في فهم الآيات والأحاديث دون فهم الصحابة أخرجت أقوام يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويصبونهم ويحتقيرونهم ومع ذلك ينتسبون إلى أنهم أهل علم بل وينتسبون إلى أنهم أهل سنة ماذا نرى في كتب أهل البدع من الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شابهوا بذلك المنافقين والروافض كتب المودود وكتب سيد قطب كلها ملئت بالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يعرفوا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق ويحدد عندما قال وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ألم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة قالوا ومن هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي حدد أن هذا هو المصدر الصحيح إذن أين الحب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديثا نصيحة حديث عظيم طالب العلم لابد أن يتفكر يقرأ ويتفكر لا يمر عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يقولون مرور الكرام لابد أن تقف عند كل كلمة فيه وتدرسها دراسة جيدة لتستخرج منها فهمك وتستخرج منها فهم الصحابة فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أي أن كل هذا الدين محصور في هذه النصيحة ثم بيّن لمن تكون النصيحة فقال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله فكيف تكون ناصحا لله عز وجل فهذا يحتاج إلى علم كيف تكون ناصح لله عز وجل لا شك ولا ريب أن الله غني عنك وعن نصحك ولكن معنى النصيحة لله عز وجل أن توحده ولا تعبد غيره ولا تشرك به أحد أبدا فهذا النصح لله عز وجل والنصح مأخوذ من نصحت الثوب إذا طهرته من دنزه أو من نصحت العسل إذا خلصته من شوائبي هذا في اللغة فتكون ناصحا لله عز وجل عندما تخلص نفسك من شوائب الشرك والتعلق بغير الله عز وجل هذا هو المعنى فتكون ناصحا ناصرا لله عز وجل ينصرك الله النصح هو أن تنصر الله عز وجل وتقيم شرعة وتدعو إلى التوحيد تتمسك به وتدعو إليه وتنبذ الشرك وأهله وتحذر من الشرك ومن أهله هذا هو النصح لله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم تنصره بماذا بإقامة دينه في الأرض والدعوة إلى دينه في الأرض وتعلم دين الله عز وجل والإيمان به الإيمان الجازم وتوحيده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته أن تكون ناصحا لله عز وجل بإثبات ما وصف به نفسه جل وعلا وأن تصفه بغير صفاته فلله عز وجل صفاء أسماء وصفات الكمال هذا هو النصح لله عز وجل فهل الذين يعت... ي... يعبدون غيره نصحوا له أبدا هل الذين يتعلقون بالقبور والأضرحة والمشاهد نصحوا لله أبدا لم ينصحوا لله بل تعلقوا بغيره هل الذين يعتقدون في الأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة أنهم يجلبون نفعا أو يدفعون ضرا نصحوا لله لم ينصحوا لله لأنهم اعتقدوا مع الله من ينفع ويضر والذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى هؤلاء لم ينصحوا لله هل الذي جهد أسماء الله عز وجل وصفاته ناصح لله إنما الناصح من أثبت ما أثبت الله له من الأسماء والصفات في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بغير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكهيف ولا تحريف يثبتها كما جاءت في القرآن والسنة هذا الناصح لله عز وجل الناصح لله هو الذي يدعو إلى الله لا يدعو لغيره هذا هو الناصح لله عز وجل ثم قال النصيحة لله ولكتابه ماذا في كتاب الله عز وجل كل الدين في كتاب الله عز وجل هذا هو دستور اهل الاسلام دستور اهل الاسلام في عقائدهم وفي عباداتهم وفي اخلاقهم وفي معاملاتهم دستورهم القرآن فكيف تكون ناصح للقرآن لكتاب الله أولا الإيمان الجازم بأنه كلام الله منزل غير مخلوق إيمان جازم راسخ في القلب ما يتغير ها؟ أنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود هذه احفظها عقيدة في صدرك لا تتغير ثم العمل بما في كتاب الله عز وجل من, من الأوامر والنواهي فما كان أمرا فعلته وما كان نهيا تركته هذا النصحة لكتاب الله ألم يقل الله عز وجل في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه أين هؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله عز وجل ويحرفون أين النصحة لكتاب الله الحق موجود في كتاب الله وقفة صغيرة مع الإلحاد الإلحاد في أسماء الله وقفة صغيرة ما معنى الإلحاد في أسماء الله هو الميل والتغيير الميل والتغيير وهو أنواع إما إنكار الأسماء والصفات هذا نول وإما أن تسمي الله بغير اسمه هذا إلحاد وإما أن تؤول أسماء الله غير مراد الله عز وجل ولا رسول الله هذا إلحاد وإما أن تحرف في أسماء الله عز وجل وفي صفاته وإما أن تشتقى للآلهة اسما من أسماء الله عز وجل كلات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان هذه خمسة أقسان الإلحاد في أسماء الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء هذا في كتاب الله هذا في كتاب الله فهل نصح من حرف أسماء الله وصفاته ما نصح لكتاب الله أبدا إذن فالنصح لكتاب الله ماذا نقول الإيمان الجازم بأنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود هذا النصح لكتاب الله ثم العمل بكتاب الله في فعل الأوامر واجتناب النواهي طاعة لله عز وجل فيما جاء في كتاب الله هذا هو النصح لكتاب الله ثم النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم النصح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يلخص في أربعة أشياء إذا أتيت بها فأنت صادق في النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر عد خلك معي طاعته فيما أمر تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع أربعة أمور إذا أتيت بها وأخلصت فيها فأنت متابع وناصح للنبي صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر تطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبإخلاص وهذه الأربع هي معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر من المغيبات السابقة واللاحقة وال وال كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحوال الذين مضوا ومن أحوال الآخرة تصدق وتدعم ولذلك لماذا سمي أبو بكر ولقب بالصديق لأنه ما من شيء أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان أبو بكر أول من صدق فشمي الصديق وكانت له منزله يوم القيامة منزلة من الصديقين الأنبياء ها؟ والصديقين والصالحين والشهداء والصالحين له منزلة منزلة الصديقين فلذلك تصديقه فيما أخبر واجتنام ما نهى عنه وزجر أن تجتنم كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك حبا وطاعة وامتثالا لأمره في قوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما اشتطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه فالطاعات على قدر الاستطاعات أما الاجتناب النواهي فهي بالكلية لا يأتي إنسان ويقول أنا أجتنب قدر استطاعتي لا لابد أن تنتهي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا ولذلك كان أصدق الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وأحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وأطوع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه ثم من تبعهم بإحسان إلى أن تقوم الساعة أما المخالفين له فليسوا بأتباع له أبدا وإنما هم أتباع الشيطان أتباع الشياطين من شياطين الإنس والجن ليسوا أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين أطاعوه فيما أمر وصدقوه فيما أخبر واجتنبوا ما نهى عنه وزجر الأمر الرابع ألا يعبد الله إلا بما شرعه ما يعبد الله عز وجل بعبادة مخترعة ابدا إلا بعبادة هي من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني كل من اخترع عبادة قولية أو فعلية فهو لم ينصح للنبي صلى الله عليه وسلم بل نصحه مغشوش بماذا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكمل الرسالة وجاء هذا بمخترعاته أن يكمل هذا الدين كيف يكون هذا؟ هذا لسان حال من يبتدع في الدين عبادات يريد الناس أن يعبدون الله بها لسان حاله يقول أن الدين ناقص ما, ما وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ونحن يا أهل الإسلام نؤمن تماما بشهادة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ها بلغ الرسالة وأدى الأمانة ألم يشهد الله عز وجل له في القرآن بهذا ألم يخبرنا أن الدين اكتمل اليوم أكملت لكم دينكم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لكم الْإِسْلَامَ دِينًا إذن فلا دين إلا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولا عبادة تمارس إلا ما كانت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو النصح للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعه ثم النصحة لأئمة المسلمين وتتلخص في السمع والطاعة لولي الأمر تتلخص في السمع والطاعة لولي الأمر يأتي متحذلق من جماعة الأخوان المسلمين خوارج العصر فيقول نحن نسمع ونطيع للحاكم المسلم الذي أمر بطاعة أما من لم يأمر بطاعة فنحن نخرج عليه ونقوم ضده ونخرج في مظاهرات أتظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر هملا كم من أحاديث السمع والطاعة التي يخفيها الخوارج السمع والطاعة لأئمة المسلمين دين نتقرب به إلى الله وإذا هناك خطأ من ولي الأمر علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نناصحه إذن هنا إذا نظرنا فأن الدين متكامل من جميع أبوابه لم يترك شيء حتى باب النصح لولي الأمر موجود كيف تنصح لولي الأمر تنصح له أولا بالسمع والطاعة فيما أمرك ما لم يأمر بمعصية هذا جانب الأمر الآخر تنصح له إذا بدر منه خطأ كيف تنصح له؟ تأتي على المنابر وفي المساجد وفي الأماكن العامة وتقول فعل وفعل وفعل وفعل هذا ليس من النصر إنما هذا إشاعة فتنة ومنها لجي الخوارج الذين خرجوا من على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتهم من؟ حرقوس عبد الله حرقوس التميمي ألم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن فالنصح لولي الأمر حين أن ترى خطأا حين أن ترى خطأا سرا كما جاء في الحديث حديث ابن غن قال من كان عنده نصيحة لذي السلطان فلا يبدها علانية بل يأخذ بيده ويخلو به فيحدثه أن ينصحه فإن أطاعه فذاك وإلا فقد أدى الذي له والذي عليه ويقول عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك اسمع وأطع فإن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم يدخل الصحابي على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله أرأيت أرأيت إذا تولى علينا أمراء يأخذون الذي لهم ويمنعون حقنا فماذا تأمرنا قال تصبر وتؤدل حق الذي عليك وتسأل, وتسأل الله الذي لك لم يقل تخرج عليه لم يقل تحرّض عليه لم يقل تخرج في مظاهرات ولا في اعتصامات ولا غير ذلك مما صنعوه أهل الكفر وصدروه إلى أهل الإسلام حتى يشيعون في أوطانهم الفتنة هذه ليست من أعمال أهل السنة أبدا ولا كانوا عليها اسمعوا وأطيعوا ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان قال العلماء في شرح هذا الحديث فإذا رأيت كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان يبقى هل تستطيع أن تغير أم لا فإن كنت تستطيع أن تغير بدون تعرض دماء المسلمين ورقابهم للقتل وإلا فأمسك أمسك ولا تذير الفتنة وانصح كما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام سرا وإن لم تستطع فما يكلف الله نفسا إلا وسعها تنكر بقلبك هذا هو النصحة لأئمة المسلمين أما النصحة لعامة الناس فيتلخص في أمر وهو أن تحب للناس ما تحبه لنفسك فأنت تحب لنفسك الطاعة فأحب لهم الطاعة وابذل لهم أسبابها تكره لنفسك المعصية لا بد أن تكرهها لهم وأن تبذل الأسباب في إخراجهم من المعصية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن من رآ منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان من سترى مسلم ستره الله من أعانى مسلما أعانه الله هكذا يكون بين المسلمين فلان أخوك في الإسلام تلتقي أنت وأنه في جهادة أن لا إله إلا الله تلتقي أنت وأنه وأنت وهو في التوحيد تلتقي أنت وهو في حب النبي صلى الله عليه وسلم وقعت منه معصية تفضح تنصح هذا هو النصح لعامة المسلمين إرشادهم ودلالتهم على الحق وتحذيرهم وإنذارهم من الباطل وأعتقد أننا أخذنا وقتنا وزيادة أكتفي بهذا القدر وأشأل الله لي ولكم الفقه في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'd Saudara-saudaraku dan anak-anakku Kita telah sampai di dalam pelajari kitab ini Yaitu Matan Al-Arabain Al-Nawawiyyah Pada Hadis Yang Ketujuh Dan Hadis Ini Dinamakan Dengan Hadis An-Nasihat Dan Ia Termasuk Hadis-Hadis Yang Agung Dan Kaedah-Kaedah Syariat Di Dalam Memberikan Nasihat Dari Abu Ruqayyah <coughs> Dari Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Agama itu adalah nasehat Agama itu adalah nasehat Agama itu adalah nasehat kami berkata Untuk siapa wahai Rasulullah Beliau menjawab untuk Allah, untuk kitabnya untuk Rasulnya nya Untuk para pemimpin kaum muslimin Dan segenap kaum muslimin Hadith riwayat Al-imam muslim Dan Tamim Ibn Aus Ad-Dari Radiallahu anhu Masuk Islam pada tahun 9 Hijriyah Dan beliau Termasuk Sahabat yang masyhur Dan Dan sahabat yang mulia beliau ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah seorang sahabat yang teguh berpegang dengan agama ini rajin melaksanakan qiyamul lail dan membaca Al-Qur'an dan beliau menghatam Al-Quran di dalam satu rakaat dan terkadang beliau mengulang-ulang satu ayat sepanjang malam hingga pagi hari Tamim Anhu berpindah dari kota Madinah ke Syam setelah terbunuhnya Uthman anhu, dan ia mendiami Baitul Maqdis dan wafat pada tahun 40 Hijriah dan beliau berpindah dikuburkan di Baitu Jibril sebuah desa dari desa-desa al-khalil dan diriwayatkan dari beliau 18 hadits Hai jadi beliau bukan termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadits namun yang faedah dari apa yang beliau pelajari dan dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat di dalam salat beliau dan panjangnya qiyam lail yang beliau lakukan serta bacaan Al-Qur'an yang beliau baca berikut kesabaran beliau di dalam menuntut ilmu dan saya katakan dan saya telah sering mengulang-ulangnya di dalam setiap kajian dan pertemuan bahwa diantara sebab dikokohkannya ilmu pada hatimu adalah engkau membaca sejarah mereka yang telah membawa dan menyampaikan ilmu ini yaitu para sahabat radiyallahu anhum maka silakan baca sejarah-sejarah mereka Jihad yang mereka lakukan Kesabaran mereka Akhlak mereka Ibadah yang mereka lakukan Serta ketaatan mereka kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nisyaya Engkau akan mendapatkan dengan hal itu Ilmu yang banyak Dan engkau mengetahui Siapa yang akan engkau tauladani Siapa yang akan kau ikuti Di dalam agamamu sebab ada sebuah kaedah di kalangan ahlus sunnah wal jamaah yaitu bahwa ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah apa yang disabdakan oleh rasulullah salallahu alaihi wasallam dan apa yang dikatakan oleh para sahabat kemudian dan hal itu dengan dalil dari apa yang ada di dalam syariat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk mengambil ilmu dari mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ndalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, sunnah para ulama ar-rasyidin." Yang datang setelahku berpeganglah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian dan berhati-hatilah kalian dari perkara baru karena sungguhnya setiap perkara itu bid'ah setiap perkara baru itu bid'ah demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mempelajari ilmu akan tetapi ilmu itu diambil Dari sumber-sumber aslinya Yaitu Al-Quran Dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Serta Apa yang ditinggalkan oleh para sahabat Berupa pemahaman mereka Terhadap Al-Quran Dan Sunnah Dan tindakan Berdiri sendiri Atau Bebas di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Tanpa mengikatnya dan mengembalikannya kepada pemahaman para sahabat menyebabkan sekelompok orang berani mencela para sahabat dan menghina mereka padahal mereka adalah orang-orang yang disandarkan kepada ilmu dan kepada kepada sunnah maka engkau melihat Celaan-celaan mereka terhadap para sahabat Maka dengan demikian Mereka telah menyerupai Ar-Rafidah Seperti Kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Maududi Dan Sayyid kutub Maka kitab-kitab tersebut Sarat Dan dipenuhi dengan Celaan kepada Para sahabat Sebab mereka Tidak mengetahui Apa Apa yang mesti mereka lakukan terhadap para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam bukankah nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan semuanya di neraka kecuali satu maka ditanyakan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelompok yang satu itu maka beliau menjawab yaitu kelompok yang berada di atas petunjukku dan para sahabatku inilah sumber yang benar di dalam mempelajari ilmu dan hadits ini adalah hadits yang Agung seorang penuntut ilmu haruslah membacanya dan memperhatikannya dan jangan tidak sekedar melewatinya untuk yaitu ia membaca dan merenunginya, memperhatikannya agar ia mendapatkan darinya pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengatakan agama itu adalah nasehat. Dan agama itu Terkumpul di dalam nasihat ini Kami bertanya Kami berkata Untuk siapa wahai Rasulullah Beliau menjawab Untuk Allah Lalu bagaimanakah Agar engkau Menjadi Penasehat Untuk Allah Yaitu memberikan nasihat untuk Allah Maka Ini butuh kepada ilmu Tidak diragukan lagi Sebab sesungguhnya Allah itu tidak butuh kepada dirimu dan tidak pula butuh kepada nasihatmu. Akan tetapi makna hadis ini adalah engkau mengesakan Allah dan tidak beribadah kepada selainnya dan tidak pula mempersekutukannya. Inilah <tuh> makna nasihat untuk Allah Azza wa Jalla. Dan nasihat itu diambil dari kata Nasihatul zau yaitu apabila aku membersihkannya dari kotoran-kotorannya maka engkau menjadi orang yang memberikan nasihat untuk Allah ketika engkau membersihkan dirimu dari kesyirikan dan ketergantungan kepada selain Allah azza wajal dan juga engkau menjadi penasihat bagi Allah jika engkau menolong agamanya Maka apabila itu engkau lakukan, maka Allah akan menolong dirimu. Nasihat untuk Allah menuntut engkau melaksanakan agama Allah, mengesakan Allah dan memperingatkan manusia dari melakukan kesyirikan. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Jika kalian menolong agama Allah nisyaya Allah akan menolong kalian dan menolong agama Allah itu adalah dengan menegakkan agamanya kemudian beriman kepada Allah di dalam rukubiyahnya, uluhiyahnya nama-nama dan sifat-sifatnya dan juga dengan menetapkan apa yang Allah sifati dirinya dengannya dan tidak Disifati Allah itu dengan selain sifatnya Kemudian Inilah Makna nasehat untuk Allah Azza wa Jalla Kemudian Apakah orang yang beribadah Atau menyembah selain Allah itu Dikatakan mereka Telah memberikan nasehat untuk Allah Nah jawabannya tentu tidak mereka bukanlah orang-orang yang memberikan nasihat untuk Allah demikian pula apakah orang-orang yang meyakini pada diri para malaikat para wali dan orang-orang soleh hal-hal yang tidak layak bagi mereka dimana mereka meyakini bahwa mereka bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat kemudian apakah orang yang mengingkari nama-nama Allah disebut sebagai orang yang memberikan nasihat untuk Allah tentu jawabannya tidak sesungguhnya orang yang memberikan nasihat kepada Allah adalah orang yang menetapkan nama-nama Allah tanpa menyerupakannya dengan sifat para makhluk tidak mengubahnya, tidak Membagaimanakannya dan tidak pula mengingkarinya inilah orang yang memberikan nasihat untuk Allah kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kitabnya maka di dalam kitabullah di dalam Al-Qur'an terdapat seluruh ajaran agama ini dan Al-Qur'an merupakan undang-undang kaum muslimin di dalam akidah mereka ibadah mereka akhlak mereka dan muamalah mereka lalu bagaimana caranya agar engkau menjadi seorang penasehat bagi kitabullah yang pertama beriman yang pasti bahwasanya Al-Quran merupakan firman Allah Allah yang diturunkan bukan makhluk ciptaan bukan makhluk ciptaannya Al-Quran berasal dari dirinya dan akan kembali kepadanya kemudian setelah itu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran berupa perintah dan larangan yaitu apabila ia berbentuk perintah maka engkau melaksanakannya dan apabila ia berupa larangan dan apabila ia berupa larangan maka ia maka engkau meninggalkannya bukankah Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman di dalam kitabnya dan milih Allah lah nama-nama yang baik maka berdoalah lah kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan penyimpangan di dalam nama-namanya lalu lalu di manakah bentuk menasehati bagi kitabullah pada diri orang yang melakukan penyimpangan tersebut dan di sini ada sedikit penjelasan tentang makna al-ilhad di dalam nama-nama Allah al-ilhad maknanya adalah tindakan menyimpang dan mengoba dan ia yang Ada beberapa macam Yaitu Yang pertama mengingkari Nama-nama Allah Azza wajal Yang kedua Tindakan menamakan Allah dengan selain namanya Yang ketiga Mentawil nama-nama Allah Yang keempat Mengubah nama-nama Allah Kemudian yang kelima Mengambil Bagi Sesembahan-sesembahan nama-nama dari Allah seperti alat al yang diambil dari Allah al-uzza dari al-aziz lalu apakah dikatakan menasehati bagi kitabullah orang yang melakukan penyimpangan tersebut tentu jawabannya tidak dan memberikan nasihat dan Jadi memberikan nasihat kepada kepada kitabullah Kepada Al-Quran Adalah Beriman kepadanya Dengan keimanan yang pasti Bahwa ia merupakan firman Allah Yang diturunkan Bukan makhluk ciptaannya Kemudian mengamalkan Apa yang terkandung di dalamnya Dengan melakukan perintah Dan menjauhi larangan Selanjutnya memberikan nasihat kepada rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dan hal ini terangkum di dalam empat perkara apabila engkau melaksanakan hal tersebut berarti engkau adalah orang yang memberikan nasihat kepada rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah menaati beliau di dalam apa saja yang beliau perintahkan yang kedua yang kedua membenarkan beliau di dalam apa saja yang beliau kabarkan. Yang ketiga, menjauhi apa saja yang beliau larang. Yang keempat, Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan-Nya. Maka apabila engkau telah menetapkan empat perkara ini dan engkau ikhlas dalam melakukan hal tersebut, berarti engkau telah memberikan nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan keempat perkara ini Merupakan Makna syahadat Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu kau menaati Apa saja Yang beliau perintahkan Kemudian membenarkan Semua yang beliau sampaikan Dari perkara-perkara yang telah lalu Dan Kondisi-kondisi akhirat Yang akan terjadi Semuanya yang kau benarkan Dan Oleh karena itu Abu Bakar radiyallahu an Digelari dengan Siddiq Karena Tidak ada suatu apapun Yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Melainkan beliau Adalah orang yang pertama kali membenarkannya Dan beliau memiliki Kedudukan yang tinggi pada hari kiamat yaitu Kedudukan sebagai Kelompok asiddiqin as Oleh karena itu Wajib membenarkan apa saja yang beliau kabarkan Kemudian menjauhi Apa saja yang beliau larang Yaitu menjauhi semua yang beliau larang Dan hal itu dilakukan Karena didasari pada kecintaan Ketaatan Dan melaksanakan perintah beliau Di dalam sabda beliau Apabila aku perintahkan kepada kalian suatu perkara, maka laksanakanlah perintah tersebut, perkara tersebut. Dan apabila aku larang kalian dari suatu perkara, maka jauhilah dia. Jadi, ketaatan itu sesuai dengan kemampuan. Adapun menjauhi larangan, maka ia wajib dilaksanakan secara total dan menyeluruh. Oleh karena itu Abu Bakar radiyallahu an Adalah orang yang paling benar Orang yang paling besar Pembenarannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam Orang yang paling besar kecintaannya Dan orang yang paling taat Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian setelah itu orang-orang yang mengikutinya Ada pun orang-orang yang menyelisih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka ia bukan termasuk dari pengikut beliau Melainkan ia adalah Termasuk pengikut syaitan Para pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah orang-orang Yang menaati beliau Di dalam semua yang beliau perintahkan Membenarkan beliau Di dalam semua yang beliau kabarkan Kemudian Menjauhi Semua yang beliau larang Kemudian Allah tidak dibadahi Kecuali dengan apa yang disyariatkannya Janganlah engkau Melakukan ibadah kepada Allah Dengan bentuk ibadah yang diada-adakan Melainkan Ibadah yang kau lakukan Haruslah Apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mena'atiku, maka sungguhnya ia telah menaati Allah dan siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah. Maka setiap orang yang mengadang-adangkan suatu ibadah, baik berbentuk ucapan atau perbuatan, maka ia bukanlah orang yang memberikan nasihat kepada Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam Melainkan Hal tersebut Adalah perkara Yang Menunjukkan Akan tetapi Perbuatan orang yang mengadang-adakan Ibadah tersebut Menyatakan bahwa Nabi Belum menyumpurnakan Syariat ini Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala Telah menegaskan Bahwa Agama ini telah sempurna Dan orang yang melakukan atau mengadakan perkara yang baru tersebut Kondisinya menyatakan bahwa Agama ini masih kurang Dan kita mengimani kesaksian Allah bagi Nabinya Sallallahu alaihi wasallam Bahwa dia telah menyampaikan risalah Dan menunaikan amanah Bukankah Allah telah menyatakan hal tersebut Di dalam Al-Quran Pada hari ini Telah aku sempurnakan bagimu agamamu Dan telah aku cukupkan bagimu ni'matku Dan aku ritai Islam sebagai agama bagimu Oleh karena itu tidak ada agama Kecuali apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan tidak ada ibadah yang dilaksanakan kecuali ibadah yang sesuai dengan petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam inilah bentuk nasihat bagi rasulullah untuk rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin dan hal ini terangkum di dalam tindakan mendengar dan taat kepada para penguasa kemudian datanglah orang-orang menyimpang dari jamaah al-ikwan al-muslimin khawarij zaman ini dimana salah seorang diantara dimana mereka mengatakan kami mendengar dan taat kepada pemimpin yang memerintahkan ketaatan saja Adapun pemimpin yang memerintahkan perkara yang menyelisihi ketaatan maka kami akan memberontak kepadanya kami akan mengadakan demonstrasi. Apakah kalian menyangka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan perkara ini secara sia-sia, mendengar dan taat kepada pemimpin merupakan ajaran agama yang kita mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wajal dan apabila terjadi kesalahan pada diri para pemimpin maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan pengajaran kepada kita dan memberikan bimbingan kepada kita bagaimana memberikan nasihat kepada kita pemimpin tersebut yaitu sebagaimana tertera di dalam sebuah hadith apabila ada orang yang ingin menyampaikan nasihat kepada seorang pemimpin maka hendaklah atau janganlah ia menyampaikannya secara terang-terangan melainkan hendaklah ia memegang tangannya dan ia berdua-duaan dengannya apabila ia menerima nasihat tersebut maka itulah yang diharapkan dan apabila ia menolaknya maka orang tersebut telah menyampaikan apa yang diwajibkan kepadanya jadi inilah cara yang benar di dalam menasehati pemimpin yang melakukan kesalahan adapun menyebarkan kesalahan mereka di depan khalayak ramai maka itu adalah manhaj al-khawarij dan pemimpin mereka adalah kurpus at-tamimi dan nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dengarkanlah dan taatilah dengarlah taatilah Sekalipun, ia memukul punggungmu Dan mengambil hartamu Kewajiban kalian Adalah Maka Kewajiban mereka adalah apa yang dibebankan kepada mereka Dan kewajiban kalian apa yang dibebankan kepada kalian Kemudian Salah seorang sahabat Datang kepada nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu ia bertanya Lalu ia berkata Bagaimana pendapatmu Wahai Rasulullah Apabila kami dipimpin Oleh para pemimpin Yang mengambil hak-hak mereka Dan tidak memberikan hak-hak kami Maka beliau menjawab Bersabarlah kalian Laksanakanlah apa yang menjadi kewajiban kalian Dan mintalah hak kalian kepada Allah Azza wa Jal Beliau tidak mengatakan memberontaklah kalian kepada mereka dengan melakukan demonstrasi dan pemogokan dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan mereka susupkan kepada kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Dengarkanlah dan taatilah" kecuali apabila kalian melihat kekafiran yang jelas yang kalian memiliki dalil hujah dari Allah Azza wa Jal para ulama menjelaskan apabila engkau melihat kekafiran yang jelas maka pertanyaan berikutnya apakah engkau memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan apabila engkau mampu tanpa menimbulkan fitnah dan terjadinya pertumpahan darah maka silakan lakukan apabila tidak maka apabila tidak mampu maka hal itu tidak boleh dilakukan inilah bentuk nasehat yang diberikan kepada pemimpin kaum muslimin adapun nasehat bagi kaum muslimin secara umum maka hal itu terangkum di dalam tindakan mencintai Manusia Yaitu tindakan memcintai orang lain Seperti apa yang engkau cintai bagi dirimu Engkau membenci bagi dirimu Perbuatan maksiat Maka engkau juga harus membenci bagi mereka Perbuatan maksiat tersebut Dan kau berupaya melakukan sebab-sebab Yang menyebabkan mereka terhindar dari maksiat itu Serulah Kepada Jalan Rabmu dengan hikmah Dan Dengan Nasihat yang baik Dan debatlah dengan mereka Dengan cara yang terbaik dari dalam hadith yang lain Nabi Wasallam bersabda Siapa diantara kalian melihat kemungkaran Maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya Apabila ia tidak mampu Maka hendaklah ia mengubahnya dengan lisannya Apabila ia tidak mampu Hendaklah ia mengubahnya dengan hatinya Dan hal itu adalah Selemah-lemah keimanan Dan di hadith yang lain Nabi Alaihi Wasallam bersabda Siapa yang menutupi kesalahan atau aib seorang muslim Maka Allah akan menutupi kesalahan dan aibnya Demikianlah Hubungan Yang harus terjalin diantara kaum muslimin Maka hendaklah kamu wujudkan hal itu terhadap saudara-saudaramu yang sama-sama mengesakan Allah Tabaraka wa taala dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apabila terjadi kesalahan maka hendaklah engkau menasehatinya membimbingnya dan memperingatkannya dari perkara yang batil. Dan saya cukupkan sampai di sini dan saya memohon kepada Allah Azza wajalla semoga Dia memberikan topiknya kepada kita untuk memahami agama ini. Innahu waliyuzalik walqadiru alaihi. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.